نحن جند الله أشبال الفداء إن دعانا الحق لبينا النداء نحن جند الله أشبال الفداء ان دعانا حق لبينا النداء وزحفنا جحف لن يطوي المدى في سبيل الله لا نخشى الردى لا نبالي من خطو قوي في صراط مستقيم دربنا درب قويم في صراط مستقيم في صراط مستقيم يشهد الله العظيم قصدنا الرحمن قصدنا الرحمن أذنا الدعيف هيال الجهاد وجعل الإيمان من خير الأتاد، الذن الذعى فهيا للجهاد وجعل الإيمان من خير الأتاد، والرد من أجله اسم مراد، أرسل التكبير جي ش الصدا، وانظر الجناة مرف ضربنا. قوي في صراط مستقيم دربنا درب القويم في صراط مستقيم في صراط مستقيم يشهد الله العظيم درعنا الإيمان درعنا الإيمان ضمن الإسلام إخوانا جميعا فدحرنا الكفر والفسق الشنيعا ضمن الإسلام إخوانا جميعا فدحرنا الكفر والفسق الشنيعا وغذونا للحما حسنا منيعا فبهرنا من لضى النور العذا واحدانا آبدا نصر قويم في صراط مستقيم ضربنا ضرب قوي في صراط مستقيم في صراط مستقيم يشهد الله العظيم قصد الرحمن قصد الرحمن قصد الرحمن قصد الرحمن وَصْطُ الرَّحْمَنِ قَصْدُ الرَّحْمَنِ